هل استعمال الساعة في اليد اليسرى يكون من التشبه بالنساء؟ لا لكن لبسها في اليد اليمنى انتظاراً من حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن هذا قوي.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 فيجوز هنا البيع والشراء عند باب المسجد من الخارج لا بأس في هذا يجوز البيع والشراء عند باب المسجد من الخارج لا بأس في هذا لكن إن كان هناك سوق يعني أنتم يعني أظن كثير منكم ذهب إلى المدينة إلى المسجد النبوي يوجد سور في الخارج وعليه أبواب وفي بعض الأحيين تغلق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 ما فهمت يعني يقول إذا جلسنا مع العوام في مجلسهم وأنهم يدرسون الدين مع المدرس لا نعرف عقيدتهم والعوام يقولون لنا تجلسوا معنا أنتم الشلفيين إذا أخطأنا وصحنا سأقول منكم النصيحة بالشرف فهم تجلسوا معنا في مجلسنا وتجلسون جلسون عموما هذا لا يكون لكل أحد وإنما يكون لطالب علم متمكن إذا أراد أن يجلس معهم ويقوم بدعوتهم وإرشادهم ونصحهم وتوجيههم لا بأس في هذا لا بأس في هذا لكن لا يكون لكل أحد ولا ولا يكون هو الأصل أن تكون هذه المجالس هي مجالسه التي يجلس فيها وإنما لا بأس يقوم بواجب الدعوة عندهم.